أ م ل تدفق مترعا روحي ب أ ش و ا ق ا ل ع ق ي د ة ف إ ذ ا بها ل ل ث أ ر تمضي تسمع الدنيا ن ش ي د ة وتسير في ركب ا ل ه د ا ي ة نحو غايتنا ا ل ر ش ي د ة ومع الجموع ا ل ز ا ح ف ا ت إ ل ى فلسطين ا ل ش ه ي د ة و إ ذ ا صداح الطين يرجع داويا الله أ ك ب ر يوطي الشمس دايمه المد والحصاده ما تتحدى بعد يسلم ياعمار ارحم ك ل ي ه بالرجاله ذنودي ما تترد سد ي ا م ا بدك الملاح نجمه ح م ر ا ء وليل دباح سبي م نجمع م ح ر انا ء وليل ببّع أ و ل ي د ي تحتهم د ر ت ا ح هم الخيمه ا واسعوا ل م ر ا ح هم الخيمه ا واسعوا لمراح خيوط الشمس د ا ي م ا ت المد والحصاده ما تتحدى بعد يسلم يامار حامي كلمه ب ا ل ر ج ا ل ة زنودي ما تترد و ط ا ل ش ما س د تترد المد والحصادة ما ت ياما يكبر شمس والعداله شرقي وغربي نصبين د ل ا ل شرقي وغربي نصبين د ل ا الشمس د ا ي م ا ت المجد والحصاده ما تتحدى ب ع د يسلم ياعمار ح م كلمه بالرجاله زنودي ما ما ت المجد والحصادة ما ت ت ح د بعد يسلم يا نادي ي ا م ا لصبايا الكل يغزلولك بيوط من غازل في ا ل م س ي ر ة اد وحده الكل يخف الكيك توسع اللحم الي خف الكيك توسع اللحم الي خيوط الشمس دايمه المد والحصاده ما تتحدى بعد يسلم ياعمار حامي كلمه بالرجاله ذنودي ما تترد 「つむぎゅーまつくったら」